بسم الله الرحمن الرحيم اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك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 وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفروا عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الضالين بالله يضل السوء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 ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هاد الله فوق أيديهم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 17. وقالب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السهؤ وكنتم قوما بورا 18. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا وللله من كل السماوات والأرض يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء وكان الله غفور رحيم سيقول المخلفون إذا طلقة إلى مغانم لتأخذها ذرنا نتبعكن يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كثالكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 وعدكم الله مغالية كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه فعجّل لكم هذه وكفّ أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آتى للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معك فالأي يبلغ نحيله ولو لا رجالهم مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أتتطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير عل ليدخل الله في رحمته ما يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة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 لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحما وبينهم تراهم ركعا سجدا ترون ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سمائهم في وجوههم سيماهم في أجوهم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزره فاستغلغ فاستوى على سوقه. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعلموا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما